رمضان كتسده بذارلك تراوح أن عبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يراغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على كذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رواه الخمسة أبو هليلة رضي الله عنه ذا رواية قرنة نبي صلى الله عليه وسلم Ramazan kechalarini ibodat eda bedor o'tkazishga ta'qlob qilar, ammo qat'iy buyruq bermas edilar. Bas uzat, kim Ramazonda iymon va ixlos bilan qoyim bo'lsa, o'tgan gunohlari mag'firat qilinur, der edilar. Ish shundayligicha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot etib ketdilar. So'ngra Abu Bakrni khalifaligida و امر نین خریفه گی باشده هم ایش شنداخ ایده. بیشه الاره روائیت کلگرلر. اچیق ایدن کورنوب تروب دیگی رمزان آیی کچه لره ایبادت خریب اتش جده هم فزیلت دیگیش. گناخلنی مغفرات برشه هم شد فیلی برده. اما پیغمبرمز صلی اللہ علیه و سلیم بو Ma'lum bir ibodatga qat'iyan abin qilmaganlar, balki umumi targ'ib-qudish bilan kifoyalanganlar. Xuddi shu holat Hazrat Abu Bakrning xalifalik davrlarida ham davom etgan. Kishilarga Ramazon kechalarida ma'lum ibodatni tayin qilmaslik Hazrat Umar odil xalifaliklarining dastabki qismida ham davom etgan. Keyin nima bo'lganligini سمركنا دقان رواية نردان بلب قلمس أن عيشة رضي الله عنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من جوف الليل فصل في المسجد وصل رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد في الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعده فإنه لم يخفى علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمر على ذلك رواه الثلاثة أعشى الله عن هذا الرواية قرننا رسول الله صلى الله عليه وسلم Kecha siz chiqib masjidda namoz o'qidilar. Odamlar ham o'kishiga ixtidoq qildilar. Tong otganidan so'ng odamlar bu haqida gapirdilar. Keyin ulardan ham ko'p to'planishdi va o'zot bilan namoz o'qishdi. Odamlar bu haqda ham gapirdilar. Uchinchi kecha masjid ahli ko'payib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chiqib namoz o'qidilar. ular o'z zotiga iqtido qildilar. 4-inchi kecha bo'lganda masjid odamlarni sig'dirishga ojizlik qilib qoldi. U zot Sallallohu alayhi vasallam bomdod namoziga cho'tdilar. Namozni o'qib bo'lganlaridan keyin odamlarga yuzlandilar va Sizning holingiz menga maxfiy bo'lgan yo'q. Lekin men namoz sizga farz bo'lib Son uning adasida iz qolishingizdan qo'rqdim dedilar. Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vaalllam vafat etganlarida ish anashi holda edi 3alari rivayat qirgan. Bu hadisa haqida kirgan boshqa rivayatlarda taqidlanishcha Raanning 23- kechasasi bayrambarimiz Ali hissallam masjidda nafir namaz oquyatganlarini ko'rib. Ba'zi sahabalar o'z zotning namozlariga qo'shilib iqtido qilganlar. Ertasiga bu gap odamlar orasida tarqalagach, eshitgandalar kecha sig'ilib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tungi nafil namozlariga qo'shilganlar. Ertasiga yana odam ko'paygan. 4-chi kecha sig'il masjidga odam sig'may ketgan. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Tungu Nafil Namazı okugani o şekilçesi de masjidke çıkma geller. Bir yola bamda namazıga çıkgarlar va ne bu üçün Tungu Namazını adamlar bilen okuşu üçün çıkma gellerini düşüntürüp bergarlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem davrlaride da İslam hükumları carib olubturaride. Hala hammesi carib olub bitmegenide. Uzad sallallahu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve bu kadar adamlar bilen tunda cemaat bunuun namaz okuşunu devam ettirir versseller üç bu namazsızlar ve farzbol de deb emmri ilahit ş qış eden Keyinse adamlar Ramazan keççeəri bu namazını okuy olmay günahkar buşlerdenn kokarlar Şunday Habib Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellllemm Oz ummatleri nisbtenn o da mihrban ediler. Ularning taqaddorlaridan tashkora takliflar eda qiynalistlarini aslo xohlamas edilar. Daima yengillik tomonini ko'zlar edilar. O'zot va barokatga Allohning salovat va salomlari bo'lsin. Anabiydar rin radhiyallohu anhu qol. Sunna va an-nabiy sallallohu alayhi va sallama Ramazonana falam yaqum bi nasai'am min ash-shahri hatta فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة قال فقال إن الرجل إذا صلم على الإمام حتى ينصربه حتى ينصرف حسب له قيام ليلة قال فلما كانت الرابعة فلم يقم فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خسين أن يفوتنا الفلاح قلت وما الفلاح قال السحور ثم لم يقم بنا بقية الشهر Ravahu Ashabus Sunan. Ebu Zer radiyallahu anhudan ruvayet khirinadi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bilen Ramazan'ı tuttük. Uzad ta yit ki çakalmadun içe, ay devamıda biz bilen qayin bulmadilar. Son ise biz bilen birge kesedinin üçden biri otkin çakayin buldular. 6gacha qolganda esa biz bilan qoyim bo'rmadilar. 5gacha qolganda esa biz bilan birga kechaning yarimigachq qoyim bo'ldilar. Shunda men: "Ey Allohning rasuli, bu kecha bizga nafil namoz o'qitsangiz", dedim. U zot qachon bir odam imam bilan o'q qaytib ketguncha namoz o'qisa, o'sha odamga kechani qoyim bo'lib o'tkazgan hisoblanadi. dediler. Turk kecha qolgananda qoyim bo’lmadilar. Uch kecha qolganda esa ahillarini ayonlar va odamlar jamlab biz bilan sndoq qoyim bo’ldilar ki hatta falah o’tib ketarrmiikan deb qo’rdik. Menen falah nima dedim. U yani abuzar saharlik So'ngra oyning qolganida Biz bilən birgə qayin bulmadilər, dedi. Sünən ilgələri, rivayət qırgən. Üçbə hədisi şərifdən alınadigən faydalar. Birinci, Peygamberimiz sallallahu aleyhi və sallam, Ramazan ayının 23-cü keçəsi kelgüncə, uzları yalqız halda qiyamulləyil, yani keçəni beydar halda ibadət bilən utqazış qırgənlikləri. 2. Yedirme 3. keçide sahabalar bilen qiyamulleyl, yani keçini bidar halda ibadet bilen utkazış, qirgellere. 3. Ramazan'ın ahirgi 10 keçesinin juft emas, tak keçelere de cemaat borub ibadet kirişke, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahemiyyet 4. Laylatul qadr keçesi ahli ayalnı, O'ziga qaraishli odamlarni to'plab, tunni ibodat bilan o'tkazish Rasululloh sallallahu aleyhi vasallamning odatlari ekanligi. 5-chi. Ramazon kechasida imom bilan ma'lum nafil namozni o'qigan odam butun tunni qoyim bo'lib o'tgan zarrangdek hisoblanishi. Zikr qilingan bu amollarni qilishga harakat etmoqimiz juda ham zarur. عبد الرحمن بن عبد القاري رضي الله عنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذن الناس أوزاع متفرقون يسلي الرجل لنفسه ويسلي الرجل فيسلي بصلاته الرحط وقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثلا ثم عزمه فجمعهم على أبي بن كعب ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم قال عمر نعم البدعة هذه واللتي ينامون عنها افضل من التي يقومون يريد اخرا الليل وكان الناس يقومون اوله عبد الرحمن ابن عبد القاري رضي الله عنهдан риwayat qilinadi Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bilan Ramazon kechalaring birida masjidga chiqdim qarasak odamlar guruh guruh bo'lib tarqoq hollarda kimdir yorg'iz o'zini namoz o'qimoqda kimdir namaz o'qisa bir necha kishi unga iqtido qilmoqda shunda Umar menimcha ana ularni bir qori ortiga jamlasam yaxshi bo'ladi dedi so'ngra ularni Ubay ibn Ka'bning artıdan jamladi keyin başka bir ko'chada men yana u bilan chiqqanimda odamlar qorilariga iqtido qilib namaz oxhar ediler Umar bu qanda ham yaxshi bidat Bu vaqtda oxlab yotganlardanidan ko’ra qoyum boluganlar afzar dedi Kechaning axirda demakçı adamlar kechaning avvalida qoyum bolishar edi Bu xari rivayat Muhterem cemaat, saflarımız teksil olenlik. Oralarımızda boşta öyle kalmasın. Taşkardagiler, podolagiler. Saflarımız safkulansın. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Ashhadu en la ilahe illallah. Ashhadu en la ilahe illallah. Ashhadu enne Muhammeden Resulullah. Ashhadu enne Muhammeden Resulullah. Hayy ala salati, hayy ala salati. Hayy ala el felahi, ala el <قض> قامت الصلاة قد <قض> قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم, غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى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 وَأََّا مَن بَخِلَ وَسْتَونَ وَكَذذَّبَ بِالحُسنَافَسَنُ يَِّرُهُ للِعصْرَاء وَمَا يِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَددَّ إِ عَلَينَا لَهُدَام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 الذي يُؤتِ ملَهُ <ما> يَتَزَكام وَماَا لِحَد الندَهُ مِنعمَةٍ من تُجَزَاء <إلا ابتغاء> إَِّ بَتِ غ أَجههِ رَِّهِ الأأَعلَ وَلَ سَ فَ يَرُض يَعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر الله اكبر الله الله اكبر سمع الله لمن حمدا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 ro, kimdir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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين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 فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وَكَانَ ذَلِكَ عَ اللَِّ يَسيرَ وَمَ يَقُنُتْ مِن كَُّ لِلهِ وَرسُولِهِ وَتَعَّ الْ الصَالِحَُّؤْتِهَا أَجرْهَا مَرَتَين نُؤْتِهَا أَجرهَا مَرتَينِ وَآعتَدَن لَهَا رِزقًا كَرِيمَاب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 الله أكبر سعر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ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 الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا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 وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع آذاهم وتوكل على الله وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ فَمَا لَكُمْ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا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 وَمْرَأةَ مُؤمنِنَةً إ وَهَبَتْ نَفْسَهَ النَّبيِي إن أأَرادًا النَّبيِيأَ يسْتَنكِ حهَا خالصَةَ لك مِنْ دونُون المُؤمنِنين وَدَعَن مَا فَرَضْنَا عَلَهِم فِي أَزْواجم وَماَا مَكَتأَمَا نُومِكَ لا يكُونَ عَكَ حَرجَاء وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا تُرْدِين مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن بِتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن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 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن وَمَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنْ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنْ وَاتَّقِينَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ على كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب فقد احتملوا بهتنا فقد احتملوا بهتنا واثموا بينا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 لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجف والمرجفون لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَ مَا تُقْفَأُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا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 لا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا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 وَهُو الحكمُخَبير يعلَم ماَا آ يلِج فيِي الأرض وَماَا يخررج مِنْهَا وماَا يَزل. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَى رَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعزُبُ عَنْهُ مِفقالَاُ ذَرَةٍ فِي السَّموَاتِ وَلَا فِي الأأَْرض وَلَا صغَر وَلَا أَصغَرُ مِ غلَا أَكْبَر إِلَّ فيِي كِتابابٍ مُبين وَلَا أَصغَرُ مِنْهُ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّ فيِي كِتَابٍ مُبين. وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ لِيَجِزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَائِكَةٌ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ يَصْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاذِبِينَ أُولَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجِزٍ أَلِيمٍ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ أَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ يُنَبِّئُكُم إِذَا مُزِّقَتِ الْكُلُّ مَزَّقًا إِنَّكُمْ لَفِي خَوْفٍ جَدِيدٍ أَفَتَرَوا عَلَى اللَّهِ أَن أَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ بلََّذينَ بل لا يِّنونَ بِالآخِرَةِ فِي الععَذاَابِ وَضَّلَ للِبَعيد أَفَلَ يَرَو إِلَ نَا بَن أيدهِ وَمَا خَلفَهُم مِنَ السَّمواتِ وَالأَض إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ نَخۡسِفۡ بِهِمُ ٱلۡأَرۡضَ أَوۡ نُسۡقِطَعَ عَلَيۡهِمۡ كِسَفٗا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أَفَلَمۡ يَرُوا۟ إِلَىٰ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ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 وغير نرضى بهم ولم ضن ولقد اتينا داوودا منا فضلا يا جبال اوي بما معه والطير والا لنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر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 وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَدَّدْنَا لَهُ على مَوْتِهِ إِلَىٰ دَهْرٍ ۚ كَانَ وَعْدًا مَّوْعُودًا الَمَّا خَرَّتْ بَيِّنَةُ الْجِنِّ أَنَّهُمْ كَانُوا تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ اللَّهُ أَكْبَر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 السلام عليكم, ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي الملك والملكوت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 سُبْحَانَ قُدُّوسِ الرَّبِّ لَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَسْتَغْفِرُ اللَّهَ نَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَلَا أَعُوذُ بِكَ من النار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 والليل <تصفيق> لقد كان للسبأ في مسكنهم آيات جنتان على يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُور فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خمطي وأثل وَأَثْلَيْنَا شَيْئًا مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٌ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَل نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَوَفِّقْنَا لِمَا عَمِلْنَا فاجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَالَّذِينَ قَدْ صَدَّقُوا عَلَيْهِم إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِأَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ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 قال الحق وهو العلي الكبير الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله اكبر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 وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لولا أن انتم لكم المؤمنين قال الذين <أمتشف> استكبروا <أمتشف> للذين استضعفوا ان <أمتشف> نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل المكر ليلاً ونهار إذا تأمروننا إذا تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وأسر المدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فِي أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون الله أكبر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 قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدير ولكن أكثر الناس لا يعلمون وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ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 وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا وَمَا بَلَغُوا الَّذِينَ كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ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 قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يَبْدُو الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدْ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ على نَفْسِي وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ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 وَنِين الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ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 الذين كفروا لهم عذاب شذير والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً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 سمي الله لمن حمده الله اكبر الله الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر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 والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور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 مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابٌ وَهَذَا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 وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 ولا ينبئك مثل خبير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر. الله اكبر تحياتنا لكم صلوات الله السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله الله <تصفيق> <صفيق> <كبر> <صفيق> <صفيق> <صفيق> اكبر, <أكبر> <سنوع> الحمد لله رب العالمين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 وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل مِنْهُ شيء ولو كان ذا قربا إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه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 ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير اننا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ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 وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ إن الله عزيز غفور الله أكبر سمع الله لمن حمده الله, الله أكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعالانيه يرجون تجاره لن تبور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 جََّ تُعَدنِي يَدَخُلونَهَا يُحََّونََ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ منِن ذَبَ جََّ تُعَدنِي يَدخُلونَ يُحََّونَ فيِيهَا مِنْ أَسَوِرَ مِنْ ذَهَب, ذهب وَلُؤْلُ آ وَلِباسُهُم فيِي وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر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 وَهُمْ يَسْتَرْخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الذي كُنَّا نَعْمَلُ وَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ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 بل ان يعذب الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا بل ان يعذب الظالمون بعضهم بعضا الله اكبر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 إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله كان عليما خبيرا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 وَمَا كانََ اللَّهُ لعجِزَهُ مِنْ شَيْئِر فيِي السَّموات وَالأَرّ إِ اللهَّهَ كَانَ عَليمَ قَديرَ وَلَوْ يُآخِذُ اللهَّهُ النَّاسَبِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ على ظَهْرِهَا مِنْ دََّّة وَلاِه ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الله أكبر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 السلام عليكم ورحمة الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من ذابة ولكن, ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى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 تَزل العزيِيزِر الرَّحيِيم لتُذِرَ قَوْمَم مَا أُذِرَ آبَاءُهُم فَهُم وَافِلونلََدَ حَقّ الْ القَوْلُ على أَكْثَلِهِم فَهُم لا يؤمِنون.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 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين الله أكبر سمع الله لمن حمده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 وَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إذْ أَْرسَنائِلَيْهِ مُثْنَيين فَكَذَّبُهُماَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَاُون إ إِلَكُم مُرسَلُون قالَاوا مَا أَنتُم إِللاا بَشَعْرُوا مِثلُناَا وَمَا أَن زَلر الرَّحْمَانُ مِنْ شَيئٍ إن أَنتُم إِللاا تَكذِبُون قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أليم قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَمْ إِن تُذْكِّرُونَ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا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 وَلَيَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا وَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ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 سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين وهذا البلد الأمين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 Аляйсаллаху биахкамил хакимин Аллаху акбар Астаинго назрго назрго Узгор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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallahi al-Quddus Subhanallahi Malik al-Quddus Subhanallahi al-Quddus wa salamun A'udhu <ter> billahi minash shaitani ar-rajim Bismillahirrahmanirrahim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 والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا حجتا يا رب العالمين يا ربي قilingand khatmi quranlarni dargohinda husni qabul aylagin bu khatmi quranlarni savobini avvalan bor rasul akram sallallohu alayhi va sallamga u kishining ahli baytlari O'tgan barcha ahli iymon, ahli islomlarga Alloh taolo o'zing erishtirgan Qur'onning nuri ila xabrlarni munavvar qilgan Alloh taolo bu Qur'onni hammamiz uchun bu dunyoda hidoyatchi, oxiratda shafaaatchi bo'lmoqligini nasib aylagan, hatmi Qur'onni qilganlarga ham ajr va so'ablarni ko'paytirib bergan bu hatmi Qur'onlarning tortasini, to'rtta singlimiz birinchi hatmi Qur'onlari ekan. sawobini rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bag'ishlashibdi. Alloh taolo ana shunday singillarimizni, sonlarini ko'paytirgan, xalqimizning ichida o'zingizning kalomingga oshno bo'laadiganlarning sonini ham, sifatini ham ziyoda qilgan Alloh taolo muborak kechalarda hatm-i Qur'ondan keyin jamoat bo'lib qilinayotgan duolarni ijobat bo'lishidan umidvor bo'lib o'zingizdan iltiborib so'raymiz. Alloh taoladan soraydigan so'rovlarimiz juda ko'p. Jamoatimizning ichida duo so'raganlar hammalari o'zingni ijobat qilishingdan umidvor bo'lib qo'llarini ko'tarib turishdi. Alloh taoloh duolarimizni ijobat qilgan. Hollarimizni o'zimizdan yaxshi biluvchi Zotsan, bizga nima yaxshiligini o'zing yaxshi bilasan. Alloh taoloh dunyo va oxiratimiz uchun nima yaxshi bo'ladigan bo'lsa, buni bizga nasib qilgan. Dunyo va oxiratimiz uchun nima Yomon bo'ladigan bo'lsa, Allah taolao uni bizdan bizni undan yiroq qilgin. Alloh taolao bemorlarimizga shifo-i komil, shifo-i ojil bergin. Hatm-i qilganlarni, yaqinlari, boshqalarimizni ham, ota-onalar bemor ekan, jumlai mu'minnida ichida hammalarga o'zing shifo-i to'm ato qilgin. Chekkan dardlarini, xato kamchilik, gunohlari uchun kafforat bo'lishadigan nasib aylagin. Masj masjidimizda xizmat qilib turgan azizlarimizdan birlari safarga chiqyapti. Kalla safarlarini bexatar qilgan, hamma safardagilarni Alloh taolo o'zing hifzi himoyasida asrab, vatallariga tinchlikda, amniyatda kelib olishliklarini muvaffaq qilgan kasbkordagilarga ta Alloh taolo baraka ber, duo go'ylarimizni, umrlarini, rizqlarini muborak aylab, farzandlarimizga salohiyat ato qil. Alloh taolo bu baytingni O'zingizni zikring ila ibodating ila obod qilib bormoqligimizda o'zingiz yordamchimiz bo'lgan jamoatimizni bosgan qadamlariga ajr-i hasanot yozgan qoridoromlarimizni Alloh taolo hifzinda asrab, ajr-i saobatlarni ko'paytirib bergin. Mana shunday holatda uzoq yillar kalomingni nurini musulmonlarga taratib borishliklarini Alloh o'zing muvaffaq qilgan. Allah, Allah yurtimizni Kullib alo ofatlardan ozing asra, xalqimizni ozingni rozi qiladigan xalqlardan bo'lishadigan nasib ber. Bu xizmat qilib turgan azizlarimizni hammalarini qalbdagi maqsudi shar'iylariga ozing erishtirgan ajr va saobatlarni ko'paytirib Bizni ham ozingni rozi qiladigan hayot hammamizni nasib aylagin. Yurtdagi baraka, faiz va futuhni bu yangiliklarni Alloh taolo bar doim qil. Unga sababchi bo'lib turgan Azizlarimizni, muhtaram prezidentimiz boshchiliklarida hammalarni Allah taololar to'g'ri hidoyatda bar doim aylab, solih amallarda Alloh o'zining yordamchilari bo'lgin. Hammalarimizni dunyoy va oxirat saodatiga o'zing musharraf aylagin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar. Va sallallohu ala sayidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar